قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء صفوز إيه باقر قمر نورا نور انتشر ومنور الأكوان حين الولد طير السعث غرّد لبالحال الباقر قمر نورا انتشر ومنور الأكوان حين الولد طير السعث غرّد لبالحال سورة عشق ما يبترك عن عينها القرآن بيرتلت وتغزلت ببن النبي العدنان سورة عشق ما يفترك عن عينه القرآن بردلت وتغزلت ببن النبي العدنان ببن النبي العدنان ها ختیا جوابك شنو يا الباقر, يا الباقر يا الباقر يا بسمة الحب والغزل يا الباقر الله يا بسمة الحب والغزل الله يوم الحشر انت لأمال أعلى يا بسمة الحب والغزل يا الباقر الله يوم الحشر انت لأمال اي بدر السما بك اكتمال موجود نور من الازل بدر السما بك اكتمال موجود يا الباقر يا الباقر اعلى يا الباقر الله يا الباقر الواقع اعلى يالبقر. ايه نزلت نزله الايات تحلب مولد السهره ليله نزله الايات تحلب مولد السهره قولوا ما شاء الله قولوا ما, قولوا ما شاء الله الله الهادي شمس شعب النفس حبه وسحر معنا قلعه علم بي ملتزم اهوى وضل اهوى شمس شعب النفس حبه وسحر معنا قلعه علم من مولده نور ابتدى ما اجمله واحلاه رغم العدى العاشق فدا روحا لجل من مولده نور ما اجمله واحلاه رغم العدى عاشق فدا روحا لجل مولاه روح الهادي يا الهادي يا الهادي الله الله اعلق شمعتك يا الهادي الله بالدم ترى محبتك الله نفتخر احنا شيعتك يا الهادي الله مرفوعه ابقرايتك اعلق روحي شمعتك يا الهادي الله بالدم تراهم حبتك ايه نفتخر احنا شيعتك الله مرفوعة وقرايتك اسرع يا الهادي يا الهادي يا الهادي, يا الهادي. آه للشاعر الاستاذ دراز <تصفيق> <تصفيق> آل محمداوي <تصفيق> اي اهل النبي على النبي هم هم بالحشر من جاي حين اتضح هل من هجي بعيناي آل النبي هم مضلبي هم بالحشور من جاي قلبي فرح حين اتضح هل من هجي بعيناي وي فرحتي يا أخوتي هل ليلة فرح وياي باقر سنت يوم الوعد باقر توي بدنيا الباقر تهو الله يا الباقر يا الباقر اسرع يا الباقر يا الباقر الله الباقر اعلى يا الباقر الباقر يا اغلى من هذا العمر يا الباقر الله اطب محبتك مستمر يا الباقر يا الباقر اي للدون بك نفتخر يا الباقر الله يمعلق <تصفيق> وسامع <تصفيق> للصدر أسرع <تصفيق> يا الباقر يا الباقر أسرع يا الباقر يا الباقر <تصفيق> انت الغالي والمحبوب انت الغالي والمحبوب علّم محبتك ماتوب علّم محبتك ماتوب قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما اسمعوا قولوا ما مولا اطاب السهر يا هل الفخر والهادي اجمل نور اسأل متى یم حضرته نتعنى يمنزو نتعنى يمن الله اطاب السهر يا اهال فخر والهادي اجمل نور اسأل متى یم حضرته نتعنى يمنزو نتعنى الله فرحت عمر بهش كثر يبقى القلب مسرور فرحت عمر بهش كثر يبقى القلب مسرور مهد الزمان نتمنن سامر يمنا يزور سامر يمنا يزور يالهادي يالهادي اب جاهر رسول عترته يا الهادي يا الهادي ايه يا ربي عجل طلتته الله جاهر رسول عترته الله يا ربي عجل طلتته اي وخلينا نحضب شوفته يا الهادي, يا الهادي الله يرحمناك ونب نظرتك يا الهادي يا الهادي يا الهادي الله الله الله ننتظر على الجمرات ننتظر على صاحب الدارات قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله اعلى قولوا ما شاء الله صل على محمد وآل محمد